وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجاء بالنبيين والشواذاء وقضي بينهم بالحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون وأوفيت كل نفس ما عملت وأعلم بما يفعلون. وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم, يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم نقاء يومكم هذا؟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 نزلت حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وفتحت أبوابها وقال لهم خسنتها وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فدخلوها <تصفيق> وقال لهم خزنتها سلام عليكم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حاء يقول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله وقيل الحمد لله رب العالمين.